الحمد لله وأصلي وسلم على غصول الله وعلى آله وصحبه مواله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا ما انفعونا وانفعنا معلمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائد يسن الاستعداد للموت ولإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات طواه البخاري ويكره الأنين لما روى لما روي عن عطاء أنه كره وتمنى الموت إلا لخوف فتنه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنى لنا أحدكم الموت لضرر أصابه الحديث متفق عليه وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وتسن عياده المريض المسلم لحديث البراء رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه أحمد ومسلم ولم يزد فيذجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر, لتكون آخر كلامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد رحمه الله ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن أو ليخفف عنه بالقرآن وأمر بقراءة الفاتحة وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه مرفوع اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال وجهوني إلى القبلة واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل, وأهل الشام والأوزاعي وأهل الشام وقال عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود وقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والترمذي وصحح السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الجنائز يقولون الميت إذا كان على سن نعش فإنه جنازة وأما النعش وحده فإنه يسمى سريرا إذا لم يكن عليه أحد واشتكاقه من جنازة يعني إذا ارتفع لأنهم يرفعون الجنازة التي على الناش على متونهم على أكتافهم البحث في الجنائز أفيه بحوث؟ أذكر فيه مثلاً افهمت دعوي وان ذلك جائز والاكثر فيه ت تخرار ذكر الموت والاستعداد له اذ ما يعمل الحافلنا عنده عند وفاه الخروج الروعه اذ ذكروا اكتبيه يا استاذ تي تي اخترد المول اسم متصليه واكتبيه كذلك اسم متفينه فو واكتب اسم جالك من اكثر سنفيديا اسم ما ده عليك يا حموله اسم الصلاه عليه اسم دافنه فو اتعالئ ات المصابين الذين لهم اهل ميت اسم زياده الفضور اي اروع هذه كلها تحت هذا العنوان اتتابع لنا اس وجاء بهم ذكر الصلاه لان ان ما يحمل معفو الصلاة عليه. ولكنها ليست كالصلوات الأخرى فليس بها ركوع ولا سجود إنها هو قيام هو قراءة وتكبرات فلما كانت تسمى صلاة فقال صلى على الميت صلوا على من قال لا إله إلا الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش مثلا سموها صلاة وقد عرفنا أن الصلاة عند العرب اسم للدعاء ومن قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم فلما كانت هذه الصلاة فيها دعاء للميت اسميه سنه هو في اي لا تحريم وتسليم انا بقول ان صوره انا الشوكمت الدوي اذا مري بالانسان ان الدوي اجا اس و انا أجمعك من واثق أبو الصبر وعالم من نفسه عدم الجزاء وعدم التشكي فالصبر على ذلك الألم هو الأفضل وإذا خاف أن نفسه أتجزع من ذلك أمن طول الألم أجاز له أي تدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام الأمر للإباحة تداووا وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله ووجد اخطاء عند الاتنين من الشفاء او من العلاج الذي قاله شيذا ان ما فيه جلاس اشارته المحجام الى خطي اسال او هيت من ذا انما قالوا لا يشبه ان اختوي اذكروا الهم توكلين واصبروا اللهم الذين يدخلون الجنه بالعدل حساب ولا عذاب الذين لا يشركون ولا يفتنون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اي اكلوهم ومكنتن عندما اصابهم أمن الله تعالى في أرضون بذلك ويصبرون ويتحملون ما ينالهم من الآلم ونحوها ولا يشتكون إلى أحد من المخلوقين أي أن كان الذي نزل بهم حتى قال بعضهم وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحمه وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه فلا تشتكي إلا إلى ربك إذا أصبت بألم أو نخوة ومع ذلك الإلاج مباح العموم الأدلة وقد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مارض أبي بن كعب باعث إليه طبيبا فقطع منه إرقا وكواه فدل ذلك على أنه إجوز أقطع الإرق الذي يكون فيه ضررا ثم يا جزا انا ال سي اكس ال اج فكذا ان المرضى واتواصل ذلك بكل ادب وان الله ياتينا به شرح منظومة الأدب ذكروا ذلك في كتب الأدب أكل الأدب المفرد للبخاري والأدب الذي فيه صحيحة ويذكرون في فاضل العيادة وأن عائد المريض يمشي في خرقة الجنة وماذا كإلا أن المريض كان حبسه المرض وإذا اختبس بالمرض انقطع عن إخوته وجملائه وأصدقائه فهو يسر ويفرح بمن يعوده في حال مرضاه وإذا عاده أحدهم أدعى له وينفس له في أجله إنك ستشفى إن شاء الله وأن الله سيعافيك ويزيل ما بك من البأساء والضراء يدعو له بما تيستر وجاء في حديث صحيح أن العائد بيمين ذلك المريض ثم قال أسأل الله العظيم رب العوث العظيم أن يشفيك سابع مرات ولم يكن قد كتب الله له وفاتا أن الله يشفيه بدعوة أخيه الذي دعا له بذلك ومعنى التنفيذ التوسعة والوعد والحث أيضا على الصبر وعلى تحمل الآلام وعلى أتقة بأن ما أصابه أفع إنه من الله وأنه يثاب على ذلك دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعكو عكا شديدا يعني من آذار فقال يا كان يا رسول الله انك توك وعثن شديدا قال لنا ان اني وقعت وكان ما منكم ان قلت لنا لك اجر كبير قال لنا نعم نعم مسلم يصعب من راض فيا سير واستسند إلا كفر الله به من خطاياه يعني أن هذا الألم وهذا المرض ينفر الله به الخطايا ويرفع به درجات العبد إذا صبر على ذلك واحتسب وجعل شكواه إلى ربه وكذلك وكذلك يا sono الى سن الاستعداد للموت والاسر من ذكره ان رسول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكره هذا الاذ يا اكثر من يعني هو قد جرح اجي ايضا فإنه ما ذكر في كثير إلا قلل ولا في قليل إلا كثر هذا بمعنى أن الإنسان إذا ذكر الموت وكان عنده أموال كثيرة فتذكر أنه سيموت ويتخلى عن هذه الأموال وعن هذه الممتلكات ساحد في دنيا واستعد للموت واستقل ما هو فيه اعتبره كليلة ولو كان يملك ما يملك إذا تذكر أنه سوف يموت بعد أثين بعد كليلة أو بعد طويل عند ذلك يتكون الدنيا عنده لا قيمة لها هذا معنى ما ذكر في كثير إلا قلل ويتذكر أيضا ما نزل بالأمم السابقة وما نزل بالقرون الماضيعة فَإِذَا كَانَ وَيْنَعِ مِنْ وراثه هيت الاخيرات بعد ذلك انزل بهم امر الله إذ اتى فلقوا اذ ذكر ان رجلا امر الار في اماره رفيعه فجاء اصل احد الزحاج. فقال ماذا تقول في هذه العماره افسخها بيها اذا كان اتاخروا الجار ويموت صاحبه و ان بركه اياك لكن الا ودي ان مالكها ينسف و انفه ولا ذكرنا في اللطائف انا راجع مره على قصر المشيد وفي شيء ازواج وفي شيء كثير عالم كبير ودينا مغنيه تصغني انا يا دار لا يذفلك حزنا ولا يغدر صاحبك الزمانه فنعم الدار انت لكل ضايق انت إذا مضىك بالظائف المكان ثم مر بالدار بعد عشرين أو ثلاثين سنة وإذا هي ولم يجد فيها إلا عجوزا في إحدى الخربات فترك الباب عليها يسأل أين أصحاب هذه الدار الواسعة فقالت افرقهم مفرق الجماعات امن مات او من انتقل او من تحول فسألها واخبرها بأنه مر بها قبل ثلاثين عاما وبها احتفال ورقص ونحو ذلك فاتذكرت اني شبابا ذاته وانتظرت شعب كي الى ان غشيت 19 فاتذكرت كنوا اسئله هذه الدنيا متاع من اتبع شر الموت وما قال كل انسان علمي بان الله انت حسن غايت تحصن فلا بده ان يديرك اذا شربنا راجع ابن الكثير عند اف سي اف دي تاعو صور النساء اينما اينما تكونوا يدركم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ هِبْرُودٍ مُّشَيَّدًا قصة أرواها بن جريق وفائرة أن امرأة ولدت الطفلة ثم طرق إليهم ان متى قد سنين سأل رجلا وردت منه قال سعد اخ البنت ستخور اذن متزنيه ام ام تمره ثم بعد ذلك يتزوجها اخا وإذا هو نفس الخادم الذي يتكلم معه ذلك الكاهن فعمد عند ذلك على تلك الطفلة وشق بطنها يريد أنها تموت حتى لا يتزوجها وقد زنت ثم إنه خرض. أهلها يخاط ذلك الشق وعاشت ولما أبلغت أبذلت نفسها لكل من يثني وبعد مدة دخل ذلك العامل بلدة وجدها ولا يتذكرها عند ذلك تتزوجها أجرى الخديق وأخبرته أبي أمرها أنها قد كانت ثرية وأن عميلها الشطبطنا يريد موتها قد قال اسأل أنت هي أنت لستن قد ذهنيت أبي كان قد كثير لرصيهم لما قال ذلك الشاهد إن موتها بسبب العنكبوت إنها تموت بسبب عنكبوت يتسلط عليها قال لا بد أن يتحصن من هذه العنكبوت فبنى لها كاصران رفيعا وحصنها فيه إليه بعد أن يتموت بعنكبوت فقدر مثلا مثلا عن كبوت صغيرة من هذه التي تكون في الجدران سقطت فقالت هذه هي التي تميتني وتقتلني ثم انها وطعتها برجلها فانغرضت عبرة او او طرف من أطراب أسامن الذي طرف قدمها وتسممت ماتت فلم يغنعنا ذلك التحصن وذكر أيضا أو أشارة إلى قصة أصحاب الذين شيدوه والذي كان له بعض الشعراء واخر شعري ابن امرؤ عز وجل تصدوا الى الخمر اشاد غممر مررا وشيده خالصا انا الطايد اني ذاه بعدما شيد ذلك وبعدما خلصنا اخرب اغناء اهل ولم يؤكد امرو في ان الطيور كل ذلك يتذكر به الإنسان أنه لا أبد أن يموت وينتقل من هذه الحياة الدنيا وإذا كان كذلك فإن علي أن يستعد لنزول الموت في كل يوم يطرقه يقول يمكن أن هذا آخر حياتي يمكن أن هذا آخر يومي يمكن أن هذه الليلة آخر الليالي التي أعيشها يتذكر رأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القمور وقول ابن عمر رضي الله عنه إذا أصبح لا تنتظر المساء وإذا أمسى لا تنتظر الصباح هكذا كانت إحال أهل اهل الالم وعلى يقيني بالموت وبما بعد الموت يقول يذكر في الانين ارى ان اطاع ان الانينو انين المريضه الى extend به المرض يا انه بقول آه, اه يعني اتى انه هو اتى ايون سبب التعلم فقالوا ان هذا الان اتشت اتى انه هو ايش الذين هولاء اتانا أهل إمام أحمد لما أعماره يتاني إنه من شدة الألم ولما ذكر الأوعاد الأذر عن عطى عطى ابن أبي رباه تخامل وترك الأنين وتحمل وصبر يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة معلوما أن كل حي عاقل يأشرف الموت يكرهة طبعية ولذلك قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أعدل على أنهم يفرون ويهربون من بالموت الموت ومن مواقعته يرتعدون عن أسبابه تفرون منه وجاء بالعديد القدسي الذي عند البخاري عن أبيه غريرة يقول فيه وما تردت عن شيئا أنا فاعله سر ددي ان قبري نفسي عم دي المؤمن يا اشرف الموت واشرف مساءته ولا ابو دله ومنفو اذا شرح الرجل يشرح هذا الحديث اي ايان الالم يرتين اساسه كثيرة تن الصالحين الذين نزل بهم الموت ومع ذلك سهل عليهم بمعنى أنهم ألم يخسوا أمي آلام أخرجت الأرواح وهم في أراحة وطمأنينة ما يدل على أن الله تعالى يهون الموت على بعض عبادة أجعل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مده أجعل يبن يديه بمعن ويمسح بهم وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وجعل يقول اللهم أعني على الموت وهونه علي هو الحديث الذي فيه أن المؤمن يموت بعرق الجمين فقيل إن معناه أنه يستغل سغلا يعرق منه جمينه إلى أن يموته على ذلك وقيل معناه أنه يموت بشدة أنه يشدد عليه حتى يعرك جبينه من شدة عالم الموت ولكن مع ذلك في حديث البراء الطويل ما يدل على أن المؤمن يخون عليه أن الموت ملك الموت يقف عند رأسه ويقول يخرج أيها الروح الطيبة كانت في جسد الطيب كنت تعمرين أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين سلت الشعرة من العجين ما تأثر العجين في رواية فتسيل روحه وتخرج روحه كما تسيل الكاطرة من السقاء وأما الكافر فيقول الملك ملك الخرجعية والره الخبيثة كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرين اخرجي إلى غضب من الله وسخاف فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود الذي له أطراف محددة إذا في وسط الصوف إن تزع يخرج إلا بعدما يتقطع الصوف واحدة واحدة وشعرة وعسارة يعني أنه يشدد عليه ثم مما يبشر المؤمن به قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعديد الذي في الصحي من أحب لك الله أحب الله لكاءه ومن كره لكاء الله كره الله لكاءه قالت عائشة إنا لنكره النوت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا حضر أجله ورأى ما أعد له كشف له الثواب الذي يقدم عليه اذي يحبني عليك لك الله اذا الله لك وليس كذلك الكافر وعلى كل حال اتمنى الموت قد يسمى نحن بعض ابواب ابواب النفوس وكان يقدم بعض هلاك اصل نفسه الذي يعبر عنه بالانتحار والعياذ بالله فنقول ان هؤلاء الذين يتمنون الموت او الذين يقتلون عنه سفض يفرون من الم الى عشد منه يتعمه يقول إن اني في ضائق اني اقدع ريك علي وأنا في شدة وفي حرج وفي هموم وفي غموم ولا أجد ما يريحني من ذلك إلا الخروج من هذه الحياة والسلامة من هذه الهموم وهذه الآلام ولكن إلى شك أنه يقدم على ما هو عشد منه يا قومك المستجير من الضائق من النهر الى اسلام الامم العربيه من فوق قال لي اجل لذلك يقولنا يذكر خوف اته من الموت الا الخوف الفتنه اذ الله اذا راى النملان قولها فعجع المخاضي النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت أسيعا منسية فإن هذا أعلم أنها حملت وقربت ولادتها خافت مما حصل أن يظن بها ظن سيء أنها قد فجرت وهذا وقع لما ولدت وآتت به قومها تحمل قال يا مريم إذا قد يأتي شيئا فري إلى آخره برأها الله تعالى وأنطق الصبي وهو المهد وقال إني عبد الله إلى آخره ولكن تمنح مقابة الله السيء وعلى كل حال هذا من لا يتمنى الموت وذلك لأنه قد يتزود من الخير حتى ولو عمر مئة سنة قد يزيد عمره أبي مئة سنة ونحوها جاء بالحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله اذكر انا رجلا اجاوز التسوين فقيل له هل يسرك انك تموت كان من الصالحين فقال اذهب الشباب وجه وجاء المشيب وحلمه أفأنا الآن مقبل على ربي إذا كنت ذكرت الله وإذا قعدت ذكرت الله يعني أنه في هذه السن الكبيرة يتزود يتزود ويستغفر ربه حتى يغفر له ذنوبه السالفة التي أتى بشبابه وفي حالة جاهلها ليكون ذلك مكافراً ومطاحراً له فلذلك إلا عجوز له أن يتمنى الموت إلا خوف الفتنة هكذا عجعة في أن أبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأرشده أن يدعو الإنسان أبي قوله وإذا أردت بعبادك خيرا فأبقني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وذلك ألي قد رأيت هم الفتن افيت عن الشبهات وفي عن الشهوات وكان ايضا افيت عن الخطأ ان الانسان من الانسان و ابي إلى أن يقرب مما يقولون أو يتهول إلى الكفر أو يتهول إلى البداع لأن هذا مطلوبهم فإذا حرف الإنسان أنها ستطول وعدها الفتنة أعفت أنه شبهات يخشى أنها تعلق بقلبه أعفت أنه شعوات يخشى يندفع إليها فيفعله وواحش أهلا من أهلا من أهلا كفرة أو فجرة يعذبونه ويقفلونه ويقاتلونه إجازة له الحال هذا أن يسأل الوفاة حتى يتخلص وحتى يموت وهو متمسق ومعتاصم بدينه هذا هو الأصل الأصل اتكلم ايضا اعلن اننا نكابر اتوصى اليه ده المريض المسلم ولذلك ان ينفذ كل مسلمين بالهم على بعض ان سن ديج على المسلم يسيت بالمعروف اتسلم عليه اذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس وتعوده إذا ملغ وتأتبع جنازته إذا ما وتحب له ما تحب لنفسك فجعل من هذه الحقوق أن تعوده إذا ملغ وفي حديث البراء المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبب ياتولى الامر نائب سبع امرنا اتبع الجنائز وعياده المريض وبرد السلام وناصر المظلوم الى اخره اشجارك ايها الانسان تلك المريض الذي قد قرب من الوفاه او ظهرت علي علامات الموت ان يقول الثناء عند موته لا اله الا الله يكون ذلك مره الا ان يفض يرا ذلك التلف ولا يزيد على من الله صلى الله عليه وسلم ان كن موتاكم لا اله الا الله رواه أحمد ومسلم رواه مسلم في أول الجنائز قد يستدل بذلك أباب الخرافيين على التلقين بعد الموت فإذا دفنوا الميت أخذوا ينادونه إذا خيل الله يا فلان إذا جاء أسهل ولكان فأعتار من ربك فقل ربي الله إذا ذكر لا إله إلا الله هذا يسمى التلكين بعد الموت يعمل به في كثير من الدول الإسلامية يعمل به في شام وفي مصر وفي وفي وجاء في ذلك حديث أرواه الطبراني ولكنه ضعيف او راجه هو صاحب السبيل السلام ابيك سنه وفع عند الذي الى لكنه قد استدلوا بهذا الحديث والاخ ين الاسئله كرته عند الوفاه ابي يقول لا اله الا الله أو لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يزيد على مرة لأنه في ذلك الحالة في حالة حرجة في حالة شديدة يتكلفه النبكة يتكلف بإخراج هذه الكلمة فلا يضجره ولا يعجزه لكن إذا تكلم أباد ذلك بعد ما قالها يعيدون عليه التلقين بالرخ يعيدونه أرجاء أن يختم له بهذه الكلمة لتكون آخر كلامه أذبت بالحديث كونه صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله أدخل الجنة وهذا فضل كبير وهكذا كانوا يحرصون على أن يكون آخر كلام الميت كلمة لا إله الله أو ما يدل ذلك فقد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلامه أن قال اللهم في الرفيق الأعلى إثمك الله وهذه دعوة صالحة وهذه دعوة على التوحيد يعني أنه رغب إلى الله ودعى ربه أن يرفعه في الرفيق الأعلى مع الصالحين من الأنبياء والصدقين ونحوهم فدل على أنه إذا أتى بمجلول لا إله إلا الله بمعناها أفع إن ذلك يخفي علي أن القصة من لا إله إلا الله معناها وفعتقاده أن الله تعالى هو الإله الحق هو إله الآلمين إله العالمين وكل أرض ورب الرأس يأتي من الجبال أبنىها وابتنى سبعا شدادا أبنى عمدين رأينا ولا رجال فإذا تستخبر أن رب هو الإله الحق أنه لا تصلح الإلهية إلا له وخاتمه لو بي هذا اللي قد اروجي انت ونا خاتمته اخاتم حسن يرسل ان يقرا عنده سوره ياسين وكان سوره الفاتحه قال الامام احمد يقرؤون عند الميت إذا احتضر رجاء أن يخفف عنه بالقرآن هذا الضوء يقول يكرر الفاتحة لأنها أم القرآن وقد تكون سببا في تخفيف الموت عليه تخفيف خروج روحه ثم ايه ده سيدنا داوود ان كلمه يسار رضي الله عنها مرفوعه اقرا علم واتاكم يا يس اقرا يا يس علم واتاكم المراد عند المستقبل على المستقبل الذي كان صبره ان له قرب خروج روحه إيه تكره عنده هذه السورة ولعل السبب ما في أنا البشارة فيها قول الله تعالى قيل ادخل قال يا ليتكم يعلمون بما غفر لربي وذلك أن ذلك الرجل الذي جعل نقص المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين للآخرة إلى ما عنده دعاهم يقتلوه فالله تعالى ذكر أنه دخل الجنة يقيل ادخل الجنة فيكون ذلك فاعل عند الإنسان إذا قرأت النغادي الصورة وهو من عهل التوحيد وكذلك قال الله تعالى في آخر السورة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه هم أزواجهم بظلال أرائكم التكيون لهم بها باكياتهم لهم ما يدعون هذا أيضا من البشارة فلعل هذا هو السبب الاختيار هذه السورة ان سنتوجه الى القبلة الي ويكون على جنبه الايمن اهكذا اسم ذلك كثير امن هذا اذا ترن يمن الى المسطر فايوجهوني القبلة واستحب ذلك ايضا عليكم الله واستهبه أهل المدينة واستهبه الأوزاعي إمام أهل الشام واستهبه أهل الشام وقد يستدلون عظم هذا الفديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كبائر الذنوب قال منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أهياء وأموات فذكر أنه قبلتكم أهياء وأموات فالميت عند خروج الروحية يسنع أن تكون أن يكون وجهه إلى القبلة وأن يكون عظى على جنبه الأيمن وكذلك عظى إذا في قبره يوضع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى الكبلة التي هي أشراف الجهاد لأنها التي يستقبلها المسلمون في إباداتهم وصلوعتهم روي عن سعيد من المسي بأنه أنكر ذلك إن خضره الموت أراد أن يوجهه لا توجهوني حينما اتس اتسكون الى قر الله تعالى انا ما تفون فما وجه الله ولكن لعل ما بلغه دليل من هذه الادله يسن ان اي قال عنده بسم الله وعلى المله رسول الله عاكد نص عليه الإمام أحمد وغيره ثم يقال ذلك عظاً للدخل إذا أرد أن يدفنوا بينهم يقولون بسم الله وعالم التي رسول الله عالم التي يعني شريعته أروا البي هقي عن عبد الله المزني حديثاً بلاهما بسم الله العالم التي رسول الله يسأل أن يقال ذلك حتى تخرج روحه وهو هذه الثانة قبل الوقات يقول أن يسأل أنه لئن انلت انشف وكان لا استطيع ان يمسك بالشهاده اذا لبس فمها فاتى دونا وببله ريقين ابي شيء اني اسير ان يبلغ حلقي الا يرون انا انا يسر انا الكرسلان عليه خرجت روحه ليس انه ان يجعل على السرير وانا بطني شيء ان يسفل هذا لا يربط بطنه الان انه بعد الموت ينتفي بطنه إذا قل عليه شيئا يتذكره كحديثة من نحوها فإن ذلك أهمي تنزع عن الثيابة التي كان عليها وإن لم يسر تركت ويسجى بثوب يعني يغطى برداء يسترى إلى أن يبدأ في تغسيره إلا به سبت قبيله اا كده قال انا بس ابن نظري اليه ولو بعد تفكينه ان يا ادى الحديث ان عايشه بن عبد الله رضي الله عنهم هي ترى عايشه ان ابا بك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانه في السن في أقصى المدينة فجاء عبادنا عتوف في النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه وقبله وبكى وقال أبي أبي أنت هطبت حيا وميتا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها يعني أن الله تعالى كتب الموت على كل نفس فيكون هذه الموتة التي كتبها الله فأخذ من تقبيله والنظر إليه أنه جائز أن يكبل الميت بعد خروج روحة. أقالتها رضي الله عنها أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أثمان بن مضعون وهو ميت تقول حتى رأيت تسيل على وجهه حافظ روح مدفت الميصحة وعثمان من المخاجرين وكان أيضا من الزخات وله قصص في زهده وفي تقشفه ولما مات أحضر النبي صلى الله عليه وسلم موته ثم أحضر علم دفعا أحمل النبي صلى الله عليه وسلم صخرة من جعلها إلى جبه وقال أعرف بها كبرى آخي وَأَدْهُنُ إِلَيْهِ من مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ يعني ما يدل على عنايته به رحمها الله رضي الله قال رحمه الله فصل في غسل الميت وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكثينوه في ثوبين وشرق في الماء الطهورية والإباحة الكباق الغسال وفي الغاسل وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه ولقول... ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون والأولى به وصية العدل لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله امرأته بنت عميس فقد فقدمت بذلك وأوصى أنس رضي الله تعالى عنه أن يغسله محمد بن السيرين ففعل وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال, قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله تعالى عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قواه أبو داود ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى ويجب غسل ما به من نجاسه لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم وسن أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة بما رويا أن علي رضي الله تعالى عنه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لو ميت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجة وغسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكافي وبنتا دون سبع قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماع لحديث أبي بكر السابق وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسله النساء وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله عليه الصلاة والسلام للنساء التي غسلنا ابنته بما بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة لكن لا لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريف ليقوم مقام المضمضة والاحتنشاق لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكره الاقتصار في غسله على مرة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدا ولقوله عليه الصلاة والسلام حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بما وسدر إذ إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبقين حر ثم يرسل المحل قال أحمد رحمه الله لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن يغسل ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن ويوضع وجوبا ولا غسل لجنب احدثه بعد غسله لتكون طهارته كاملة وان خرج بعد تكسينه لم يعيد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج <تصفيق>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 حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الزلاة حرية على الثلاث هذا الفصل يتعلق بتغسيل الميت وبكيفيته وهو من العلوم المهمة لأن الكثير قد يحسنون تغسيل الميت على الطريقة المسنونة المشروعة أنا تذكر قبل ثلاثين واربعين سنة أن تغسير الميت صعب ألا يحسنه بالقرية إلا واحد وقد يغيبوا على يجدون من يحسنه قد الميت في بعض الكرة نصف يوم ينتظرون من يجيء ليغسر في هذه الأزمنة من قبل أنه عشرين سنة أو قريبا منها بدأ بعضهم يتعلم ذلك في هذه المغسلات نحوها ومنهم الشيخ عبد الرحمن أبن غيث فقه الله الذي انشأت تلك المغسله الكبيره التي تسمى انل سلسله الدرائيه الميه اذا انفل من الشباب حتى يعلمهم ويمكن محاضرات عن كيفيه تنظيف للميه وكذلك تصفينه وربنا يا مروه 203 يغرس جلده الانسان امام الناس ان الانسان حين يجلس افتجاه على سرير ثم يقول له طبيب يسو لك هذا يسو لك هذا كذا حتى يتعلمه اخي ويعرف ذلك بالمباشرة وبالنظر إنه أبلغ من أن يتعلم ذلك في الكتب ومع ذلك فإنها سهلة يسيرة من قرأها وتعملها يجرب مرة مرة عيني ثم عرف بعد ذلك يتعب يكون هذا التغسير وكيف يكون عظى ذلك التكفير فتعلمه من أهم المهمات لأنه قد يحصل ميت في بعض القرى أو في بعض الأحياء ولا يكون حول أحد من المتخصصين يكون من حوله من الأفراد يعرفون ذلك بالتجربة وبالنظر فيتولون التغسير فالاصل الاهم بذلك اجر انا اشك ان ذلك لا فرض في النهايه غسيل الميت غسل الميت افرضوا كده اثنتين والاجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم افلليق قصتنا كذا ارسلوا بماهن والصدر فخفنه بيد الربا قال ان كان سي اسكنتي هذا سي ان انت اكثر قمت بما توفه محسن فكان صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماعه والسدر ولا تحنطون يعني السنه الذي هو الطير ولا تؤطوا راسه ان الامر قيامه ولبي فقوله أغسله بل المعنى أن ذلك معتاد وكذلك أعمل المسلمون في هذا الأمر منشئ ادخلوا في الإسلام يبدأ أعمال الميت بعد موته بالتغسيل وذلك لأنه يضحر يغسل ولو كان نظيفا يعتبر الموت حدث اذكروا ذلك في باب الغسل قالوا يغسل ولو كان متطهرا ولو كان حديث عهد بنظافة اعتبار ان الغسل حدث ان الموت حدث اكما ان جنابة حدث وذلك أيضا أنه سيقدم ليصل عليه وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون نظيفا أن يكون نظيف حتى إذا قدم وإذا هو نظيف وطهر هكذا يستثنى من ذلك الشهيد يعيش هداء المعركة الذين يموتون في المعركة فإنهم لا, يصلوا. لا يغسلوا والسبب ذلك أن أجمعهم سيشهد لهم من البعث هم مكروم يكلم بسبب الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون العون الدم والريح والريح المسك اذا ان لم يموت في المعركه قبل احمله الى بيت في جسائر الاموات يغسل ويصل ويكفن هكذا الاجماع على ان يغسل ولا يجوز دفنه فوق بيدن الجحلة والعوام في البوادي ونحوها لا يعرفون ذلك يذكرون بعض الإخوان عن بعض البوادي في البراري يموت عندهم الميت ولا يعرفون كيفية العمل معه فيذكرون له خبرة اذا ما دونا انا ثم انه لجيسا ابي ऐसा हुआ الا صلاه عليه ولا تشين ولا تمسين واحد من عشر الجهل اجرن مخيما على اولائك لانهم عاشوا في برادي إلا هلونا من اختار من الشريعة وإن كان الناس قبل خمسين سنة من خمسين سنة أغنى هو انتبه أو من ستين انتبهوا وتعلموا قبل ذلك إلا هلونا شيء من هذه الاختار يشترطوا الناع الذي غسلوا به الطهور هي طهاره الاباده لا بد ان يكون مع التغسيل اضطرارا وهو الذي استعمال في رفع الحدث فلا يجوز اغتسل بما نجس لانه راجد الا نجاسه واخذ ذلك ايضا إذا أجدوا أن يغسل بما أين مغصوم الذين هو ملكهم أما, أما سمحوا به فلابد أن يحصل معهم هلال وله بيش أمان أكسائر الأغساء المغسل الذي يتغلى ذلك يشترى بخيه أن يكون مسلماً عاكلاً أمميزاً أثقة مأمونة لابد أن يكون مسلماً حتى لا يتولى كفار إلى تغسير المسلمين ولابد أن يكون عاكلاً المجنون لا يفكر ولا يدري ما يفعل ولا بد أن يكون مميزاً أنه أكد بلغ السابعة وما فوقها لأن الطفل الصغير الذين يسعدون السبع لا يفكره ولا يتأمل ولا بد أن يكون مغفوقا. هذه شروط فيه ولا بد أن يكون ثقة عارمة بأحكام التوصيل اي كان اليما باشكال الغسل اتثقتوا المامون اجاء الفديس الى يرسل متاكم الى المامون اخذا كان بن عمر قال لي ماذا قال لي قد يصنع على عيوب في الميز الميز يعني هي التي بعض العيوب وقد يكون فيه برص مثلا وقد يكون فيه حرق وقد يكون فيه أي شيء من العيوب التي يخفيها ولا يحب أن يطلع عليها ولا يجوز له للمغسل أن يحدث بها لكن إذا رأى شيئا حسنا يفعله أن يحدث او افاجئ الرسول السيئ ولكن بدون تسميه افرضوا مثلا ان يقول اني رسلت رجلا اني من المشغولين ولا تن ان كن بعد الموت اسود واسئ ان وحده هو مثلا لا يصلي أو أنه يظمر كذا وكذا ليكون ذلك محذرا عن هذا الفعل لكن لا يخصص لا يقول فلان بمفلا أما إذا كان حسنا فلو أن به فلو أن يقول مثلا ففلان لما وسلناه أرأينا إصبعه مرتفعا بعد نطعه بالشهادة أو راينا وجها منيرا مشرقا راينا جسد هو يفيض به النور قال ذلك سن يبشر به لي لي حق المؤمن ويكون ذلك ذليلا على صلاحها وعلى استقامتها فيفدي بما كان حسنا ادونا ما ليس ابيحا الأولى بالتغسيل أن يغسله وصية إذا أوصى قال يغسلني فلان أو قالت المرأة تغسلني فلانا فلا يغسله إلا ذلك الوصي وإذا احتاج إلى من يساعده معه ويكالبه معه ويصب المنى ونحوه يختار أيضا اهتكات المؤمنين والأكالب نحوه اذا لم يكن هناك وصي اذا ان الذي لا سيرونه هو هو اقاربه كالراسل هو ابى لاني اكتب له او اذا لم يكن ابا موجودا غسل هو ولد او اولاده أمه او انت اي غسلها اتغسلها امها تغسلها ابنتها ثم إذا لم يجد له أولاد يغسله إخوتها إخوته أشتة ثم الإخوته لأب ثم الإخوته ثم كذلك أولاد الإخوة ثم الأعمام ثم بنوهم على حسب ترتيبهم المراض وذلك لأن هذا عامل اسر يون ال امرئ الاخر الصليقريب هم فان الاولاء به من ايصن قريب الا الا ابو بكر رضي الله عنه انت اسرهم رؤيته اسنه بنت ام اس في ذلك مع ان امره ولكن ذلك دليل على ان أن لنسال سي لزوجها وكذا ايضا السيد اذا كانت سريه سله ات لن تسال تفصيله او ان أنس ان يرسل له مولى محمد بن سيرين لانه من علماء التابعين ولانه عتيكه وفؤا في الحب واخذا عليه عذرا اصلات عني الى اصل بي يصلي علي فلان اذا انه يخصم بالالف انما غيرت الترسيل يقول إذا شرع في تغسيل الميت إلا زمائي يستر عورته عورته ما بين السرة والركبة ويجعل عليها خرقة أي تستر من الركبة إلى السرة أي تستر الفخذين والسوء ونحوه يقول في المغني يقول لا نعلم في ذلك خلافة يعني أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت هذا الفديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تبرز فاخذات ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت إجاء لذلك على أن الفاخذ عورة حتى من الميت وليس لأحد أن ينظر إليه إلى عورته التي من السرة إلى الضكبة يسترها بفرقة ويلقى على ظهره يجعل على سرير التغسيل على ظهره ثم هذه الفرقة يستر بها عورته يعني من سرته إلى ركبته وإذن الأطرافها تخته حتى إذا قلب على يمينه وعلى شماله وإذا يتستر عورته اليتائي وما حول ذلك فعندما يريد أن يبدأ الغسل التغسيل يلف على يدي خرقه. وتكفي أيضا ما يسمى بالليفة اللي عندها يغسل بهدى الكوى التنظيف أفينجيه يعني يغسل أما بين اليتهني أي دبره ويغسل عظاه أي فارجه إذا كره ذلك بهذه الخرقة ولا يجو ذلك يمسأ بيده إذا لف على يد هذه الخرقة أدخل يده تحت تلك الستارة ثم أمر من يصب الماء تحتها ثم ينجيه وينظفه إلى أن يزيل الوساخ مثلا أو عثر النجاسة أو عثر بولا أو برازا أو أشبه ذلك لا يجوز النظر إلى عورته كذلك أيضا لا يجوز لمسها باليد الناسئ فالناسئ اولى اكثر ذلك يجب تغسلوا منا به من نجاسه اذا راى العين نجاسه فجاء من مثلا او بول او نحو ذلك فالابد من تضييفه الابد ان ينال ان فذلك او ويكفي الغسل الذي اعتزول به عين النجاسة من غير اشتراط عدد كما ذكر ذلك في باب إزالة المقصود بغسله تنظيفه حسب الإمكان فكذلك تطيره من النجاسات يحرموا أمس عورته إذا كان ابن سبع سنين فأكثر أمن ذكر أو أنثى أما أهل الذين دون سبع سنين فإنه لا خطم لعورته إلى ما نعمل من نظر إليها وكذلك إذا لا من تغسيلها باليد هما تنظيف اليد أمن ذكر أو أنثى يسن أن لا جسده إلا بخرقه أروي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيده خرقه يمسح بيما تحت الكميص ذكره المروض عن أحمد يدخل يده تحت الكميص وكان غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه عليه كميصة لما أرادوا ترسيله قالوا لا ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا دل على أنهم كانوا يجردون الموتى يعني يخرعون عنهم لباسهم يتركون عليه مثلا ايتبانا أو سراوي العوس أو عزارا يستر الأوراة أو ان لام يا لسلونه بزيابه كان عليه ان يسليه او يتستر قميص اذا ما يدر فراسه ورقبته وصدره وبطنه وظهره وجنبه واعضائه وخيائه نحن ذلك في يعيد اخر قطتين اخر قطه ان انظروا بيان العوره التي هي الفرج و ما حوله و ان الحركه الثانيه ترسل بها الى نساءه يجوز للرجل ان يغسل زوجته وكذلك يغسل الامه التي هي التي هي وذلك لان الاصل انه يدخل له ان ينظر الى عورتها ويباه لزوجتي أيضاً أن تنظر إلى عورة زوجها وليس ذلك إلا للزوجين فكذلك يجوز أن يتولى تغسيل زوجته يذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إلغمتي قبلعي لغسلتك وكفنتك أعكد رواه الماجاة ادعى على انه يجوس انه ما اتفق السنه انه ذلك وغص على علي فاطمه رضي الله عنها وعيال امرااته ولا يمكن ذلك ممكن فكان ذلك اجماعنا اكد خلص صاحبك هذه اجل ذلك ايضا يجوز الرجل اللي عليه يغسل البنت التي دون السبع الي انا لاقنا لاوراقها هكذا كان القاضي ابو الخطاب الحين كان الاولى ياسر لا النساء اكثر هي سعيد ابن المسيحي بياسر خري وكان يجوز له ماء تغسل زوجها وأن تغسل سيدها الذي يتسراها وأن تغسل الطفل الذي عمره دون سبع أهكذا أهكذا ذلك ابن المنذر إجماعا استدلوا بفعل أو بعصية أبي بكر أن تغسل أمرأة أسمع ابن تعميس ويستدل بما رؤي عن عائشة. فرضي الله عنها قالت إذا استقبلنا من عمرنا ما استدبرنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وذلك لأن نساءه التي يضطلعنا على داخلي جسده. ولكن ألم نعش أن ذلك من تصدق أن الرجال من الذين يغسلون الرجال أخي أن ذلك هو المشهور أولا ألم مات إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في الثانية أتى لنا النساء تفصيله فدل ذلك على أن النساء يغسلن الأطفال الذي ينسب إليه وأن الرجال يجب أن يغسلوا الطفلة التي دون سبع وإن كانت أولى أن ذلك أيضاً الرجال يقول حكم, حكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة أي فغسل جنابك لا بد فيه من تعميم ذلك البدن أنت إذا كنت جنبا فلا بد أنك تغسل جميع جسدك وتقدم في تغسيل الميه في غسل جنابه ما يسن في ذلك أنه يجزئ غسلة واحدة يعم بها جميع بدنا وأن الأولى أن يبدأ بغسل رأسه ثلاثة وبأعضاء له وأن يبدأ بما يأمن بشكل العمان قبل العيسر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء التي غسلنا ابنته أغسلناها ثلاثا او احسن سان او سعدن او اكثر من ذلك شيء رايت ان ذلك بماء والسدر وابداعنا بماء النساء ونوضع الروح منها فابداوا به يوضع يعني يرسلوا اجل اذا ما ترسلوا يهدوا الى ثم مسترسل اذا ما يرسلوا رجلا ثم يبدأ بشقي الأيمن يعني من جانب وجهه إلى قدمه يجعل على جنبه على جنبه العيسر ويغسر الجانب الأيمن بما بذلك بطنه والظهر وفاخده وفاخده وعساقه إلى القدم ويده ومنكبه وحفظه نحو ذلك ثم يقلب أيضا على شكه الأيسر أي العيمن وفيغسل جانبه الأيسر كذلك ثم يعاد تغسيره مرة ثلاثا إلى آخر ما ذكره استثنوا أنه لا يدخل الماء في جوفه في فمه ولا في عمفه نخاف ان يثار له النجاسه اي اتجشع لكم بطنه اذا دخل في جوفه فيخرج منه براز او نحو ذلك ولكن يفركه بمبلورهن في امسح بها اسنانه وكذلك ايضا من خراف يدخل الراس ان لا ينسى الطفل نظيفا من خدايه ولا يغسل من الماء يا قوم اليش كان ان هذا الانساق ان ليس سب القدره ان قول هذه اعمرتكم باخر اذا اتون من هنا استطعتم ان لا تقدروا الاستطاع الا يدخل الماء يدخل الى نهي اقعدت ذلك يكره الابتصار في رأي تغسيله على مرة وآكلنا ذلك مجلي أروي أن أحمد قال لا يجب أن يغسل واحدا إذبت أن أوصل عليه وسلم قال حين كوفيت من أتوه أغسلنها او أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إضاعتنا ذلك بماء وسدر السبع رؤية في بعض الرمايات والأكثر يفتصر على خمس أفلا يزاد على السبع إلا إذا خرج منه شيء إذا خرج منه نجاسة من دبري مثلا أو كان أعليه جروح فخرج من بدنيه شيء أمن ذلك الجارة إذا خرج إذا خرج فإنه إلى أن يغسل سبعة. اذا يعاد هو اعاد ترسيله الى اني على 7 اذا دخل ضمن العدد من دوري مثلا ان هو هو السابق عندي اتسوكو اسنسيف فاذا لم يستمسك هو شيء بالفن الفرض اني اسنسيف اكثر ديال ثم يرسل المحل الذي هو محل للخروج ثم يعاد ولا يزاد على سبعا حتى لو خرج منه شيء خرج أو لم يخرج ولكن إذا خرجت منه نجاسة يرسل النجاسة ويحشو محلها وخرجها بالقطن ثم يوضع وجوءا ولا يعاد تغسيله يا اخوان وان افسل اهل جنوب احدث هذا الغسل الذي تكون طهارته كامله اخذ اذا مثلا ان غسل يعني اذا جاءنا مثلا جنبان اذننا اغسل اليهلي اجل جنابه الا ما توهجنب اذا ان اتسقي هيتفي تفصيل الجنبه وخدارك عففي عن توصيله الى الموت الي تكون طهره كامله خرج بعد اغسله ان اعيد بعده اذا خرج منه بعد ما يغتسل اذا هي هي عالم ما هو عليه ولا يعاد على الرسل ولا في ذلك خرج ونشكك ان الله اعلم صلى الله عليه وسلم